استوها تدلوا تقاربوا وترصوا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مالك يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الإفلام أحسب الناس أي يتركوا أي يقولوا آمننا وهم لا يخترعون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا ولا يعلم من الكاذبين أم حسب الذين يعملون السئات أي يسبقون ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لا آت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد حينما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لن عنهم سيئاتهم ولنجزيهم أحسن الذي كانوا يعملون وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ لا تطعهما فإني مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات في الصالحين وَمِنَ ومن الناس من يقول آمن عذاب الله فإذا أُذِيَ في الله جعل فتنة الناس عذاب الله ولئن جاء نصر من ربك لا يقولون كنا معكم أو الله بعلم بما في صدور العالمين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 إنهم لكاذبون ولا يحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا مع ولا يوم القيامة عما كانوا يفترون.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 وإبراهيم وإبراهيم إذ قال لقومه عبد الله واتقوه لِقَوْمِهِ ذَلِكُمْ ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَبَتَرُوعُوا اللَّهُ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاسْتُرُو لَهُ إِلَيْهِ تُرْجِعُونَ وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِن قَبْلِكُمْ وَلَا عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَلَا وَمَا عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ أَوْلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ كُلِّيْرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأْنَ قَالَ قَثْمًا اللَّهُ يُشْئُ النَّشَأَةَ الْآخِرَةِ وَيَتْكَذِبُ فَقَدْ كَذَبَ وَمَا عَلَمَ الرَّسُولُ إلَّا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 قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن ذلك على الله يسير تَنَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ نَشْأَةً الْآخِرَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ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 والذين كفروا بايات الله ولقاء الائك يايسون رحمتي والائك لهم عذاب اليم يعلم الله لمن يريد الله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 أمين فما كان جواب قومه إلا أن قالوا قتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار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 هو العزيز الحكيم، ووَهَبْنَا لَهُ إسْحَاقَ يَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمْ نُبُوَّةً وَالْكِتَابَ وَأَتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ وَلُقَنَ إِذْ قال لِقَوْمِهِ إنك إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقتم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر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 فسى بهم وضاق بهم زرع، وقالوا لا تخف ولا تحدن، إن مندك وأهلك إلا امراتك كانت من الغاضبين، إن مزيلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء. بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدينا أخاهم شعيبا فقال يا قوم عبدوا الله وارجوا اليوم الآخر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 ومنهم من خسثنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون يعالَ الله الله So... Uh -huh. السلام عليكم الله تعالى وبركاته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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المرضوب عليهم ولا الضالين آمين مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء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 وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك نآية للمؤمنين أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة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 إلا الذي ظلموا منهم وقولوا آمنا بما أنزل إلينا وما أنزل إليكم وقولوا آمنا بالله وَمَا وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم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 وما كنت تتنو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن أرتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لو لا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا إليك الكتاب أولم يكفهم كِتَابٌ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ قُلْ كِتَابُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا إِنَّا أَمَمَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالضَّالِّ وَكَثُرُوا بِاللَّهِ أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولو لعجل مسمّل جابهم العذاب ولا يأتينهم وهم لا يشعرون تعدلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيقة بالكافرين يوم يغشاهه العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون ربنا وقنا عذاب الله Allah الله love.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 غير uncertainty عليهم something such يا عبادي الذين Fark Throw All Men O brethren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 نعم أجروا العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون. الله جل جلاله. جل جلاله. وكأي من دابة لا تحمل رزقها نحن نرزقها وإياكم. وَكَأَيْنٍ مِّنْ دَابَّةٍ نَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا نحن نرزق وَكَأَيْنٍ مِّنْ دَابَّةٍ نَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ Allah will reward them with you and He is the Lord the Greatest And if you have saved those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 كما تلا الحيوان لو كانوا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 أليس في جهنم مكوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا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 Allah of love. Sehr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 اهدن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المذنب عليهم آمين. غُلِبَتِ الرُّوحُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ كَعْدِ قَلْبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بِطْعِ سِمِينٍ إِلَّا هِيَ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلِ وَمِنْ بَعْدٍ وَيَوْمَئِذٍ يَصْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ من يشاء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 لَكَافِرُونَ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُ الْأَرْضِ أَعْمَرُوا أَكْثَرَ مِنْ أَعْمَرُوا هَا وَجَاءَتْهُمْ مُصْلُوهُمْ بِالْبَيْنَةِ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 الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبنس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء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 وَأَمَّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْبَرُونَ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 ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون Allah الله لمن الله Allah.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 غَيْرِ الْمَضُوبِ عَلَيْهِمْ وَنَضَّالِينَ آمِنِينَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة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 ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاءكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وقمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن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 فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبدين لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه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 love. Voilà, ou You suffer. So. أرجو من الإخوة والأخوات اضطاع الجمالات الله أكبر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 وَإِذَا مَسَّنَ سَضُرُوا دَعَوْ رَبَّهُمْ مُنِبِينَ إلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ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 ظهر الفساد, ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليبيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون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 ثناء الله لمن حمدا Allah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 غَيْرِ الْمَضْبُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَمْظَا لِين آمين وَإِنَّا أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَاؤُوهُ مُسْتَرْوَى يَضِلُّ مِنْ بَعْدِهِ يَخْرُونَ فَإِن لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا واللوم مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون الله الذي خلقكم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 فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنَ فَيَوْمَيْذِ اللَّا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْدِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِنْ ناسك هذا القرآن من كل مثال ولا إجته لا الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا وَلَا يَسْتَخِفُّ الَّذِينَ لا سمع الله لمن حمده Allah love uh -huh.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 ايات الكتاب الحكيم هدى ورحمه تلك ايات الكتاب الحكيم هدى ورحمه للمحسنين هدى ورحمه للمحسنين هدى ورحمه للمحسنين ان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 ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ومن الناس من يشتري له الحديث, الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم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 رحات لهم جنات نعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش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 وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ خلق السماوات بغير عمد ترونها خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أَن تميد بكم وبث فيها من كل داء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 بل الظالمون في ضلال مبين ku well. الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. <تصفيق> ولقد اتينا نقمان الحكمة نشكر اشكر لله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 إن الشرك لظلم عظيم، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وأهنا على وهم، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وأهنا على وهم ووصينا بوالديه حملته على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 وصاحبهما في الدنيا معروفا وصاحبهما في الدنيا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأوبيكم بما كنتم تعملون يا بني إنها فَتَكُمْ إِذْ قَالَ حَبْتٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُمْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِبِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَدِيدٌ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 إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك وغضب من صوتك إن أنكر الأصوات صوت الحميد الله. <تصفيق> <تصفيق> مِعَ اللَّهُ لِمِنْ حَمِلَا <حمده> اللَّهُ Allah Allah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 الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله بثاء أحوا سنقريك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وليسرك للسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يَصْلَى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحياه قَدَ أَفْلَحَ مَنْ تَذَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّا بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى إِنَّ هَذَا لَفِ الصُّحُفِ الْأُونَى صحف, صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُنْسَان الله اللهم لمن حمداه الله الله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 يا الله من حملا الله الله الله, الله السلام عليكم الله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 اللهم أنت حق من ذكر وحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأخ من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى أنت الملك لا شريك لك وأنت الأحد ند ندلك كل شيء هالك إلا وجهك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك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 أقرب شهيد وادنى حفيظ حلت بين النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت الآجان ونسخت الآثار فالقلوب لك مفضية والسر عندك عنانية الحلال ما أحلم والحرام ما حرم والدين ما شرعت والخلق خلقك والأمر امرك والحكم حكمك وَأَنْتَ اللَّهُ الرَّؤُوفُ الرَّحِيمُ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ عَلَى حِلْمِكَ بعد عِلْمِكَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ عَلَى عَفْوِكَ دَعْدَ قُدْرَتِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَكِيمُ الْكَرِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين اللهم إنا نتوجه إليك وأنت في عليائك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ووحدانيتك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 لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك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 ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعلها اللهم الوارث منا واجعل سأرنا على من ظلمنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا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 اللهم استرنا بسترك الجميل الذي سترت به نفسك فلا عين تراك اللهم أكرمنا ولا تهنا وارفعنا ولا تضعنا اللهم اجعل الحياة زيادة لنا من كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم يا محول الأحوال حوّل حالنا وحال المسلمين من حال الى احسن حال الى احسن حال الى احسن حال برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم يا هادي الضالين ويا راحم المذنبين ويا مقين عفرات العافلين نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتنم بها شعثنا وترفع بها شاهدنا وتحفظ بها ضائبنا وتلهمنا بها رشدنا وتحفظنا بها من كل سوء يا أرحم الراحمين في رحمتك نستضيك أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرف تعين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عما سواك واغننا بفضلك عما سواك واغننا بفضلك عما سواك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 تطيع ونسألك الرضا بعد القضاء وظرد العيش بعد الموت وظرد العيش بعد الموت ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم لا تحرمنا نزهه النظر الى وجهك الكريم واجعلنا على الصراط يوم تزل الأقدام من العابرين ربنا وادخلنا الجنة أولى الداخلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا خالق الحب والنوى يا مخرج الاجساد من بعد البلا يا مؤوي المنقطعين اليه ويا كافي المتوكلين عليه إن قطع الرجاء إلا منك وخاب في الظنون إلا فيك وضعف الاعتماد إلا عليك يا من ذلتنه رقابنا وخضعت له أجسادنا ورغمت له أنوفنا نسألك أن تمطر قلوبنا بسحائب برك وعظيم إحسانك وجود فضلك اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك اللهم أوصلنا إليك اللهم هب لنا عملا صالحا منك يقربنا اليك ربنا لا تخزنا يوما العرض عليك ربنا لا تخزنا يوما العرض عليك ربنا اقذف في قلوبنا رجاك واقطع رجاءنا عمن سواك اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك اللهم اسعد قلوبنا بتقواك اللهم اسفظ علينا رضاك اللهم اسبغ علينا رضاك اللهم اسبغ علينا رضاك اللهم اجعل خير اعمالنا خواتيمها وخير ايامنا يوم ان نلقاك وخير أيامنا يوم أن نلقاك يا ربنا يا من تتنزل في هذا الوقت إلى السماء الدنيا فتقول هل من مستغفر فأغفر له اللهم ها نحن نستغفرك فاغفر لنا وتقول هل من تائب فاتوب عليك اللهم ها نحن نتوب إليك فتبغي علينا فتبغي علينا فتبغي علينا وتقول هل من سائل فاعطيا اللهم انا نسالك ان تعتق رقابنا من النار نسألك أن تعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا وابنائنا وأقاربنا وأحبابنا اللهم اجمعنا في جناتك جنات النعيم على سر المتقابلين نسالك مرافقه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فاعطنا سؤلنا اللهم فاعطنا سؤلنا اللهم فاعطنا سؤلنا قلت وقولك الحق لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد. فاعطيت كل واحد مسالته ما نقص ذلك من ملك شيئا يا ربنا يا اكرم الاكرمين اعط كل واحد منا سؤله يا اجود الاجودين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين لا تردنا خائبين ولا عر رحمتك مطرودين يا ربنا يا من لا تنفذ خزائنه أعطنا سؤلنا أعطنا سؤلنا نسألك من الخير كله.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 انك عفو تحب العفو فاعف عنا انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم يا من رفع السماء بقوته ودحل الارض بمشيئته وخلق الخلائق بارادته واستوى عَلَى العرش بقدرته يا مالك الملك وجبار الْجَبَّارَةِ وإله العالمين ومالك يوم الدين نسألك نصرا مؤذرا لإخواننا على أرض سوريا اللهم مكن لهم في الأرض اللهم مكن لهم في الأرض اللهم مكن لهم في الأرض اللهم استر عوراتهم وآمر روعاتهم واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم عن أيمانهم وعن شمائنهم ومن فوقهم ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم اللهم الطف بإخواننا على أرض ليبيا اللهم أتمن لهم النصر وول عليهم خيارهم اللهم الطف بإخواننا على أرض اليمن اللهم ولي عليهم خيارهم اللهم وانصر إخواننا على أرض فلسطين اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم من أراد الإسلام أو المسلمين بسوء فأشغله في نفسه اللهم اجعل كيده في نحره اللهم اجعل تدبيره تدميره اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك يا جبار السماوات والأرض ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار ربنا تقبل صيامنا وصلاتنا ودعاءنا وسائر أعمالنا ربنا فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين الدين عن المدينين وفك أسر المعسرين وفك أسر المأسورين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين هذا الدعاء ومنك الإجابة قلت وقولك الحق ادعوني استجب لكم يا ربي هذا الدعاء ومنك الإجابة لا تردنا خائبين ولا عن رحمتك مطرودين برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله